وكنت صادقا في حبك لأطعته إن المحب للمحب مضيع أسألك بالله أجب عن السؤال أسألك بالله أسألك بالله إن كنت صادقا محبا أين صليت الفجر اليوم في جماعة المسلمين أجب أم كنت في ركب المتخلفين أخلف من بعدهم خلف أضع صلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غياء من كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجات الله كيف تصح محبته فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه يحبه فلما أحبوه خلوا به ويحب ويحب وتضرعوا إليه بدعائه يحبه, يحبه أحبوه أحبه فرحوا بظلام الليل لأنه أحلى ساعات المناجات والدعاء والخلوة برب الأرض والسماء وحب الليل للقاء ربي وأكره النهار لملاقاته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 يرعى الراعي الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب فإذا جن الليل إذا جن الليل إذا جن الليل بكوا جن إذا جن الليل إذا جن إذا جن الليل إذا جن الليل ندم سأل ركعوا جن الليل إذا الليل إذا جن الليل إذا جن الليل ما جن من إذا جن الليل إذا جن الليل إذا جن الليل إذا جن الليل إذا جن ويحب ناس أحب الله فأحبهم فهل نحن منهم هل نحن ممن إذا ذكر الله فجلت قلوبنا يقول أحد يا ربي ألم تغفر لي <تصفيق> <تصفيق> رحمة <تصفيق> <تصفيق> فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه <تصفيق> اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا الله <تصفيق> رحمة, رحمة, رحمة <تصفيق> يا خالقي أنت المعين أنقذ لي القلب السجين يحبهم يحبهم ويحبون ويحب ويحب إلى الجنان وحُمْدٌ